الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الغضوب عليهم ولا الضالين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرتها في السرق عليهم بابا دادا من شديد بداهم إذا هم فيه أبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا فصار ولا فقدة قليلا وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال سيقولون لله قل فلا قل رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فأنا تسحرون فلتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله فتعادى عما يشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. قل رب إما تريني ما يرعدون رب فلا تجعلني في القوم الضالين. نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن oi Demain, on الذين أنعمت عليهم ويقومون والذي لا ينكح إلا زالية أو مشرك لا ينكحها إلا زالية أو على والذي والخامسة اللعنة الله عليه الكاد من الكاذبين ويدره عنها العذاب إن الله تواب حكيم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Amen. Uh -huh. والمؤمنون والمؤمنات بأمان لمسكم فيما أفضتم فيه أذام عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم, وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم الذين يحبون انتشاع الفاحشه من الذين آ...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 الرحيم سبح اسمه ربك علا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراغ الذين أن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا وما دين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يعد ولم يوجد. يا كلهم كفوان الله